وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد في العقيدة الإسلامية التي جاء بها الأنبياء ورسل عقيدة لها منزلة في الإسلام عظيمة فمن أفقل وتمسك بها واتبع سبيل المستدين نجا عند الله سبحانه وتعالى ومن خالفها على خطر عظيم وقد أصدقى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق في اصول الدين إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها بالنار إلا واحدة ولقد رضع صلى الله عليه وسلم لهذه الفرقة الناجية وصفا وضابطا لقوله من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي فقام العلماء رحمهم الله يبينون وصول هذه العقيدة التي من ثبت عليها وتمسك بها كان من الناجين باذن الله فكان في كتابه العقيدة طريقتين الطريقة الأولى أن يقوم العالم بسرد العقيدة من خلال الأحاديث والآثار طريقة الأولى التي صنف لها العلماء كتب الاعتقاد أنهم اقتصروا في تطبيق للعقيدة على الأحاديث والآثار يأتون بالأحاديث والآثار وقبل ذلك النصوص القرانيه فيبير لها أبوابا ويضعون تحتها ما يتفق معها من آيات وأحاديث ونصوص. وذلك مثل السنه للخلاف وكالسنه لابن ابي عاصم وككتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وكالعقيده الواسطيه لشيخ الاسلام التيميه رحم الله الجلوي اذا هذه طريقه الطريقه الثانيه في تصنيف كتب الاعتقاد أن يقوم العالي بسرد العقيدة على هيئة مرغمين كسلم الوصول الحافظ الحكم وكحائية بن أبي داوين أو على هيئة متن مختصر وذلك كالوصول الثلاثة وكشف الشبهات والقاعدة الأربعة وباقي ضتان الشيخ نسان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من هذه المتون التي تمت بالعقيدة الصحيحة متن الوصول للسنة لإمام اهل السنة الإمام ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني وإنه من الأهمية المكان النعجة فأن أن هذه العقيدة لم يقم الإمام أحمد بكتابتها هذه العقيدة لم يقم الإمام أحمد بكتابتها وإنما هي السماعات لعبدوس ابن مالك العطار الامام احمد لم يصنف بيده او يكتب بخطه رساله تسمى برساله اصول السنه وانما هي عباره عن اقوال ومسمعات اقوال تكلم بها الامام احمد جمعها عبدوس بن مالك العطار على هذه الصفه التي تشاهدونها بها هذه العقيده او هذه الرساله رساله اصولها السنه والجماعه رواها أبو يعنى بإسناده في طبقات الحنابلة ورواها أيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ولها اسناد آخر من طريق أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمزاني الإثناد الذي سنعتمد عليه أو سنقرأه هو الاسناد الذي ذكره العلامة ربيع بن ناجم الخليح حفظ الله حينما علق على هذه رسالة فذكر أو علق على هذه رسالة من خلال إثناد العلامة اللالكئي في شرح انصول اعتقاد الاسطول والجماعة فقال يعني اللالكئي واللالكئي هو هبة الله بن الحسين ابن منصور قال فيها ابو بكر النقطه مات في سنه ثماني عشر واربعمائه للهجره هذا ما يتعلق بالله اي اللي هو صاحب شرشه الاصول اعتقاد اهل السنة والجماعه قال يعني ذلك ان غبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري وعليم محمد هذا قال فيه الذهبي كان صدوقا ثبت توفي في سنة خمس عشرة أربعمائة للهجرة قال حدثنا عثمان بن أحمد السماك قال الخطيب ثقة ثبت توفي في سنة أربعين أربعين وثلاثمائة للهجرة قال حدثنا عبد الوهاب بن أبي العنبر قال الخطيب ثقة ثبت في سنة 96 و 200 الهجرة قال حدثنا ابو جعقر محمد بن سليمان بن قريب وهذا روي ما زال محل بحث قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار وعبدوس بن مالك كانت له منزلة ومكانة عند الامام احمد رحمه الله تعالى وقصوا لأحمد عن عبدوس يكتب عن عبدوس قال نعم يكتب عنه. قال الشيخ ربيع حفظه الله هاتان النسختان يقصد اثناد الذكائي واثنات ابي مبكر عبد الملك بن محمد الدمداني قال هاتان النسختان باثنادين مختلفين احدهما يشد الاخر ويؤكد نثه هذه رسالا من كلام احمد امام اهل السنه والجماعه وذلك نكون قال من الكلام عن اثنان الرسالة قال عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وسنترجم للإمام أحمد لاحقا في درس خاص بإذن الله تعالى قال عبدوس سمعت أبا عبد الله يقول يقول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصوله وكلمة أصول هي جمع اصل كلمة أصول هي جمع أطل والأطل ما له فرق والأطل ما له فرق قال العلماء العسلمين وذلك كالجزء الذي تتطرن الأقصار وكالأساس الذي يبنى عليه الجدار والسنة في اللغة تطلق على الطريقة المسنوخ محمودة كانت أو مذنونة السنه في اللغة تطلق على الطريقه المذنونة محموده كانت أو مذمومه والسنه بالاصطلاح العلماء يختلف معناها بحسب العلم الذي تذكر فيه فتعريف السنه عند الفقهاء عن يختلف عن تعريف السنه عند اصوليين يختلف عن تعريف السنه عند المحدثين ولكن المراد بالسنه في قول عبدوس أو قول الإمام أصول السنة المراد بالسنة كما قال العلماء رضي الله العقيدة والمنهج إذا المراد بكلمة السنة العقيدة والمنهج فيكون معنى هذا المركب أصول السنة يكون معناه أصول العقيدة والمنهج يكون معناه أصول العقيدة والمنهج استخدام الصلاة السنة عند المتقدمين يعني عند التلم المتقدمين كان له استخدام أوسع وأشمل من استخدامه عند المتاخرين الشيخ الإسلام يقول: لابد الناس في كلام يتناول الصلاة في العبادات وفي اعتقادات، صلاة في العبادات وفي اعتقادات، وإن كان الكثير ممن صمت بالسنه يقصر بها الكلام في الاعتقادات فقط في الاعتقادات فقط قال المرجل الحنبري فكثير من العلماء المتاخرين يخصن السنة بما يتعلق بالاعتقاد فقط لأنها اصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم قد أطلق اسم السنة على كتب الاعتقاد في القرن الثالث الهجري اسم السنة اطلق على كتب الاعتقاد في القرن الثالث الهجري في عصر الامام احمد حيث اظهر اهل البدع ما عندهم من بدع وجعلوا بما عندهم من بدع تصنيفا ومناظرة فألف اهل السنة كتبا سموها بكتب السنة للرد اليهم إذا المراد جملة أصول السنة القواعد والنصوص التي يبنى عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة المراد جملة أصول السنة القواعد والنصوص التي يبنى عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالامام احمد بقوله اصول السنه يقرر ويضع للامه القواعد التي تسير عليها والمراد بقوله عندنا في قول الامام احمد اصول السنه عندنا المراد بقول عندنا أي عند السنه والجماعه من السلف الصالح واهل السنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تلقوا عنه مباشره اصول الاعتقاد كما تلقوا امور العباده هم اعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والي السنه ايضا هم التابعون للصحابه باحسان والي السنه ايضا هم السائلون على منهاج الصحابه والتابعين الى يوم الدين لذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله وأهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون من المهارين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان فقال السعدي رحمه الله أهل السنة المحضه هم من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم في الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وأعلم يرعيك الله أن قول الإمام أحمد اصول السنة عندنا يدل على أن هذه العقيدة وقع الاتفاق عليها بين عموم أهل السنة في قول الإمام أحمد اصول السنة عندنا دلاله على أن هذه العقيدة أقع الاتفاق عليها بين أم هذه السنة ولم يخالف فيها أحد ولم يقادل فيها أحد قال لئي احمد اصول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأرض هو الأرض الأول من أصول السنة أخذهم إمام أحمد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفلقة الناجية بأنها من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم إذ هذا الأرض أخذهم إمام أحمد من هذا ضابط وهذا الوصف الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الماجية وفي هذا دلالة على أن هذه الأصول مستمدة بالفاظها من الكتاب والسنة في هذا دلالة على أن هذه الأصول ممدت لألفاظها من الكتاب والسنة وقيد الإمام أحمد التمسك بما كان عليه الصحابة لأن كان عليه الصحابة هو العقيدة الصحيحة والمنهج السليم إذن قيد إمام أحمد التمسك بما كان عليه الصحابة ولم يقيد ظهيرهم لأن ما كان عليه الصحابة هو العقيدة الصحيحة والمنهج السليم, الصحيحة والمنهج السليم. قال الشيخ ديت المدخل حديث الله وإنه من المعلوم لدى طلابهم أن الذي كان عليه السلف الصالح هو الاعتصام بالكتاب والسنة وما فيهما من الأحكام الشرعية من الأواف والنواهي وبيان الحلال والحرام اعتقادا ومنهجا وعملا ثبيبا الاسماء وفاق يشبطونها عن وجه الرائق بعظمه الله كما ورد في الكتاب والسنة فقد خطى الامام احمد الصحابه دون غيرهم لاسباب ذكرها الشيخ محمد الامام اليمني وفقره الله تعالى ذكر منها البعض منها من اسباب التمسك بما كان عليه الصحابه اولا لانهم اعلم الخلق بالحق الصحابه هم اعلم الخلق بالحق قال شيخ الإسلام وأعلم الخلق بالحق وأجزعه لهم أعلمهم بسنة صلى الله عليه وسلم وأجزعوا لها هم الصحابة رضوان الله تعالى عليه قال شيخ عن معقا وليس أحد أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى عليه فقال شيخ الإسلام أيضا وأنهم يعني الصحابة أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة وأنهم يعني الصحابة أولى بالبيان لكل مشكل هذا يسعهم من كابر معلومة من الدين بالضروره وأضله الله على علم قال الشيخ الإمام ثانيا لأن الحر يدور مع الصحابة لان الحق يدور مع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم قال شيخ الاسلام ان الهدى مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ضار ويدور مع اصحابه دون اصحاب غير حيث ضار صلى الله وسلم على نبيه رضوان الله تعالى على الصحابه قال ايضا الانتصار المطلق لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون ان صحابه قال شيخ الإسلام فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة الظلام الله تعالى عليهم رابعا لصحابة فهم شديد في دين الله سبحانه وتعالى لا يكون غيرهم قال شيخ الإسلام وصحابة ولصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين وذلك لأنه شهد الرسول صلى الله عليه وسلم والتنزيل يعني تنزيل القرآن وعاين الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أقواله وافعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم مما خفي على أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك. قال أيضا لأن الصحابة أكبر القوم بعد قال أيضا لأن استقامه العباد لا تكون إلا بسلوك طريق الصحابة لأن استقامة العباد لا تكون إلا بسلوك طريق الصحابة قال شيخ الإسلام فمن سلك سبيل أهل السنه استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتداد وإلا وقع في جهل وكذب وتناقض وتناقص, وتناقص والعياذ بالله وعلموا اخواني في الله ان اكمل القوم بعد الصحابه هم اتباعهم قال شيخ الاسلام كما انه لم يكن في القرون اكمل من قوم الصحابه فليس في الطوائف بعدهم اكمل من اتباعهم من كان الحديث والسنة وآثار الصحابة أدبع كان أكمل كل ما كان العبد الحديث وآثار الصحابة أدبع كل ما كان أكمل قال الإمام البرد والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل من لم يأخذ عن الصحابة فقد ضل ولن يرضى الله ان ناخذ عن الصحابه يكون على وجهين ناخذ عن الصحابه يكون على وجهين الوجه الاول ان ناخذ عنهم ما نقلوه من صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم حملات الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه بالمعتقد والخاصه بالعبادات والخاص بالمعاملات والخاص بالأخلاف فهم نقلة دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا نأخذ عن الصحابة ما صح عنهم مما حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لأن الدليل الصحيح عليه ندار الاعتقاد فكل الأحكام الشرعية ثانيا لابد وأن ناخذ بفهم الصحابة للشتاب والسنة إذا بداية نأخذ ما نقله الصحابة من صحيح السنة ثانيا نأخذ بفهمهم الكريم وللصحيح السنة التي رأوها ونقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالكم جدا جدا جدا يبقى يكون على وجهين اولا ان ناخذ بما حملوه ونقلوه وربوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح السنة النبويه ثانيا ان ناخذ بفهمهم لنصوص الكتاب والسنه لماذا لأن فهمه هو الفهم الصحيح ولأن الفهم الصحيح لنصوص الدين يترتب عليه التطبيق الصحيح للدين اعتقادا وعملا وبالمقارنة نجد من ضلت العقيدة او ضلت المنهج كان بطريقه فيها هذين الاطلين وهما الارض بما ينقلون صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا الارض ثامي بنصوص الكتاب والسنه فهناك طائفه طائفة وضعت الكتاب والسنة وفهم الصحابه خلف ظهورهم وحكموا العقل في النقل وحكموا العقل في النقل وهم طائفة المتكلمين فجعل العقل حاكما على الكتاب والسنة فما خالف العقل من نصوص القران الكريم أولوه وحرفوه عن نعماه وما خالف العقل من نصوص السنه ردوه وضاعفوه ولكن الكثير من, من سلك هذا المسلك ندم ندما شديدا عند الموت فهذا الفخل الراضي يقول نهاية اقدام العقول عقال باغلى مسعي العالمين وبلاد وارواحنا في وحشة من جسومنا وحافظ دنيانا اذن وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا عندما فيه قيل وقال وقال أيضا فقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عنيلا ولا تضي غليلا ورايت اقرب الطرق طريقه القران اقرب في الاثبات الرحمن على العرش استوى في لنفسه ليس كمثله شيء فهؤلاء المتكلمون لم يعبأوا بالكتاب والسنة وإنما حكموا العقل وإنما حكموا العقل ثم اقره العقل عملوا به وما رده العقل إن كان من القرآن حرفوه وإن كان من السنة أضون اذا هذه الطائفه الأولى وضعت نصوص الكتاب والسنة بما فيها من فهم الصالح وضعت كل ذلك خلف ظهورها فلم تاخذ بنقل صحيح ولم تعمل بفهم سديد وإنما حكموا عقولهم في دين الله عز وجل يعرضون نصوص القرآن عن العقل فإن عمل بها العقل عملوا بنصوص القرآن وإن خالفت نصوص القرآن العقل حرفوا نصوص القرآن عن معانيها الحقيقية كما فعلوا فيما يتعلق بذباب الصفات ثم السنة ان تعارضت مع العقل ردوها وضاعفوها وتركوها وهناك سائدة أخرى لنتأخذ عن الصحابة إلا لا حملوه فقط من صحيح الغير صحيح نسب إليهم الطائفه الاولى لم تاخذ بكلا الأمرين لا بما صح مما حملوه ولا بفهمهم لما حملوه بل وضعوا كنا ذلك ايه خلف ظهورهم الطائفه الثانيه اخذت بوجههم ولم تاخذ بوجههم فاخذت بما حمله الصحابه من صحيح الكتاب والسنه أو غير صحيح نصب اليهم لا فق عندهم في هذا أو وظنوا بذلك أنه متمسكون بالكتاب والسنه ظنوا أنهم بأخذهم لما حمل عن الصحابة من صحيح أو غير صحيح أنهم سائرون على مناج الصحابة وانهم متمسكون بالكتاب والسنه وذلك جماعه التكفير والمجرة والخوان والسدين والجماعة الإسلامية الخارجيه وجماعة الجهاد المسلح وكجماعة التجهيل والدعوة التي تسمى إعلاميا بجماعة التدمير، بل هي جماعة التجهيد والدعوة هذه التيارات المنحرفه العاملة في حق الدعوة فهؤلاء لم يأخذوا عن الصحابة إلا ما حملوه فقط سواء كان صحيح أو غير صحيح لا فوق عن بين هذا أو ذاك لكنهم لم يتقيدوا في لم يتقيدوا في هذه النصوص التي أخذوها لم يتقيدوا فيها بفهم السلف لم يتقيدوا فيها بدون الثلث ففهموا نصوص الكتاب والسنة في ضوء ما هم عليه من بدع فهموا نصوص الكتاب والسنة في ضوء ما هم عليه من بدع فضلوا واضلوا والعياذ بالله وهم يظنون بذلك انهم على منهج الصحابة وهم ابعث ما يكون عن منهج الصحابة عليهم من ضيط على الرضوان. إذا حتى يكون الرجل الموفق على منهج الصحابة لابد ان يأخذ بما ورد عن الصحابه على كلا الوجهين ان يأخذ عنهم ما صحنوا صحيح السنة النبوية وان يأخذ بفهمهم لما حملوه صحيح السنة النبوية ولما فهموه من نصوص القرآن الكريم فطائفة المتكلمين وضعت كلا خلفه الخلفة ظهرها لم تعمل بالنصوص ولم تعمل بفهم السلب الصالح لهذه النصوص عما هذه الطائفة هي التيارات التكنية الخارجية التكبيرية المنحرفه المبتدعه العاملة في ساحه في الدعويه اخذت بوجه وتركت وجه فاخذت بالنصوص ولم تاخذ بتعني الصعابه لهذه النصوص ودعوا انهم على طريقه السيد الصالح وانهم فائرون على منهج هذه الصعابه هم وهم ابعد ما يكون عن هذا الطريق يبقى حتى يكون العبد صالح على الطريق لا بد ان يأخذ لكل الوجهين عن صحابات رضي الله تعال عليه وايه والله هذه القاعده طبع عليها جميع الفرق فجميع السيارات العامله في الساحات الدعويه شيخ الاسلام يقول رحمه الله وقد ذكر ان اخطاء الناس ترجع الى امرين الاول بالاستدلال بما ليس بدليل بعض السيارات التكفيريه المنحرفه استدلال بعض الامور هي ليست بمحض الاستدلال نستدلال بما ليس بدليل كاستدلال بالعقل مثلا كان بالعقل كما قال الداعيه محمد الغزالي في احدى كتبه لما تكلم عن حديث الذبابه الوالد ابن المسلم مسلم قال أما ما يتعلق بهذا الحديث فالامر فيه أمر طبي لا أخذ فيه برأي الطبيب المصراني الكافر ولا أخذ فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لأن هذا الرجل تأثر أن كان عقلانيا جلزا لعله كان كذلك أربعة يقول أنه قد تأثر بمدرسة المتكلمين العقلانيين وبعض يقول كان عقلانيا جلزا يعني كان يعلم عقله في نصوص الكتاب والسنة وأنتم تعلمون من هو محمد الغزالي. هناك إسلام أبو حامد المنقب عدك الإسلام هذا القديم متقدم وفيها تقلق قامت أستاذه فأخدم لكم وهذا الرجل الأول كان فيلسوفا متكلما جلدا إذا أنه تان في آخر أيام عمره ومات على السنة عفو الله عنه صاحب كتاب إحياء علم الدين الذي يسميه العلماء بإيماتة علوم الدين أما الآخر وهو الدعين محمد الغزالي هو كان في القديم من قيادات الخوان المفسدين إلا أني سمعت من بعض الشيخنا الشيخ الله حفظه الله أنه قد تخلى عنهم في آخر عمره وأن كتبه ما زالت تنتشر وتصدع بما فيها من تكثير وبما فيها من انحراض فكري حتى انه ثبت عن ابا الرجل انه قال في حق نافع مولى عمر اراوي تذعير جليل قال فيها دراوي تائب في علم الحديث فاذا قال شيخ الاسلام وقد ذكر ان اقطاء الناس الترجيع الى امرين الاول الاستدلال بما ليس بدليل كلاستدلال بالعقل وتقديمه على النقل أو الاستدلال بالأحاديث الموضوعة جل او كل جماعه التجيل والدعوه التي تسمى بجماعة التنظيم والدعوه جل استدلالاتهم احاديث موضوعه ومكذوبه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلما تجد رجلا منهم ينطق بحديث صحيح او يحكي روايه صحيحه لكن نزل استدلالاتهم بالاكاذيب والموضوعات والخرافات والأحلام والطرهات التي يخدعون بها العالم من خلق الله سبحانه وتعالى قال شيخ الإسلام كالاستدلال بما ليس بدليل كالاستدلال بالعقل وتقديله على النقل أو الاستدلال بالاحاديث الموضوعه أو أن يستدل بحديث أو آية من سوخة. أو أن يستدل لحديث أو آية منسوخة أو يعارض الحديث بأقوال الأئمة لله المرحل عليه قال الثاني قد يقع لرجل دليل صحيح رجل قد يستدل على مسألة ما بدليل صحيح قد يقع لرجل دليل صحيح لكنه لا يعمل في ذه السلف. وإنما يعمل فيه بعقله ورأيه هذا رجل وافق من ناحية الاستدلال لكنه لم يوفق من ناحية الفهم وافق من ناحية الاستدلال لكنه لم يوفق من ناحية إيه ف يعني استدلنا بحديث صحيح استدلنا بحديث صحيح فوافق من هذه الناحية لكنه لم يتم هذا الحديث كما يترينه الصحابة والتابعون وتابعين ومن صالحا من, من يوم الدين لم يتهم طريقه الصالح وانما أعمل فيه عقله فوثق في الأولى وخزن في الثانية وضق في الأولى وإيه في الثانية قال قد يقع الرجل دليل صحيح لكنه يعمل عقله ورأيه فيوطق ليه من ناحية الاستدلال ولا يوطق من ناحية ايه الفهر قد يطيق عليه الصحيح يستدلوا به مثلا على امر ما هو يعمل عقله او عقل شيخه او عقل امير الجماعة لكن هل اعمل فهم السنه رضا الله تعالى عليهم في هذه النصوص بنصوص القرآن الكريم هذه النصوص التي يستدلون بها على الخروج في سبيل الله هذا خروج متابع المزعون، هل بين هذه النصوص في ضوء الكتاب السنة، أم بينها في ضوء ما هو عليهم بدعة؟ هكذا جناة السنيين الخارجية التكذيرية، حينما كسرت الحكام حينما كفوت الحكام والسدلت ب ب ب لم أما أن يحسب الله قرآء كثرون أو ظالمون الفسقون الآيات الثلاث المعروفة في صورة المائدة هل أعمل فيها فهم السلف في بهذا المشوص؟ هل سيموها كما سيمها ابو عباس وابو متعود والصحية الظلم ويتعالى عليهم الله أم سيموها في ضوء ما عليهم بدع سيموها في ضوء ما عليهم بدع لذلك خزروا وضلوا وسبقوا الدماء وسبقوا الدماء ونشر الرعب والخراب لمدة تزيد وانتقل على عشرين سنة هم يبسلون في بلاد الله سبحانه وتعالى يدمرون الشباب ويخربون البلاد فإذا قد بعض بدليل صحيح لكنه لا يوفق من ناحية إيه؟ من ناحية سهل إذا أخذ الله حتى تكون من الناجين على هذا الطريق لبجد وانتزع بين الأمرين أن تتمسك بما صح أو بما نقله الصحابه من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تفهم هذه الاحاديث فهما صحيحا سليما سديدا بفهم السلف من الصحابتنا التابعين فمن صار على منهاجهم الى يوم الدين حتى تكون من الموفقين باذن الله قال لذا نجد بعض الطرائق التي لم تتفقح على منهاج الصحابتنا التابعين لما اعملوا عقولهم لما أعملوا عقولهم في نصوص الصفات فالبعض منهم فهموا من نصوص الإثبات التشبيه فشبه الله عز وجل بعباده البعض ممن حكم عقله في نصوص الصفات شبهوا الله عز وجل بعباده فقالوا لله عز وجل يد كيدنا والله عز وجل له كلام ككلامنا ولو سمع كسمعنا ولو بطر كبطرنا فشب الله عز وجل والإياز بالله بعباد الله سبحانه وتعالى او بخلقه لماذا؟ لانهم اعملوا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة ولم يقدموا فهم السنة الصالح في تأمين لنصوص الوحيين للكتاب والسنة اذا ضعب الطوائف لن يعملوا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة فهموا من نصوص الإثبات التشبيه فوقعوا فيه وفهم الطائفة من نصوص التنزيه التعطيل فوقعوا فيه فعطل الله عز وجل من أسماء وصفاته، فقال سميع بلا سمع وبصير بلا بصر تحيي بلا حياة ومرز بلا إرادة وتكلم بلا كلام وعالم بلا علم إلى آخر قواتهم وطرهاتهم أما أهل السنه فقد أثبتوا بلا تشبيه أما السنة فقد أثبتوا بلا تشبيه لما جاء الردل الى الإمام مالك رحمه الله يسأله عن قول تعالى الرحمن عن العرش السمس فقال يا امام كيف استبع الرب سبحانه وتعالى على عرشه فقال الإمام مالك رحمه الله استوى معلوم وكيد مجهورا والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه والسؤال عنه بدعة وقيل إن الامام مالك رحمه الله قد أخذ هذا الكلام من إمام ربيعه وقيل إن ربيعه أخذه من أم سلمة رضوان الله تعالى على الجميع فعلنا هذا الكلام له سند مختفى ولعلنا نؤصد بهذا بإذن الله تعالى ونصفره بتمامه في ضغط بإذن الله تعالى في أثناء شرحنا لهذه الأصول فقال السؤال معلوم والخير مجهول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعه. فالسلم الصالح يزبطون لله عز وجل الصفات يزبطون معانيها ويصورون كيفياتها إلى الله سبحانه وتعالى فإذا اهل السنة أثبتوا أما أهل السنة فقد أثبتوا بلا تشبيه ونزوا بلا تعطيب فعكم الله أهل السنة بتمسك بثام السليم. النبي على أرض العلم عن آله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ولهذا حتى نعلم ان هذه العقيده تواترت الينا من كابر عن كابر عن كابر زاد الاساميل العاليه اسمعوا الى ما نص عليه الائمه لهذا نصا ايتك احمد والبخاري وغيرهما بنص عقيده اهل السنة انهم أبركوا اهل العلم عليها فقال البخاري رحمه الله تركت اكثر من الف من العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل فقل أدركت أكثر ألف من العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل فقال الكرم يبيج في ماذا السنة قال هذا مذهب أئمة العلم وأصاب الأثر وأهل السنة في بها المكتابين بيها قال وأدركت من أدركت من علماء أهل الشام والعجاب والعراق وغيرهم عليها يعني على هذه العقيدة فمن قال شيئا منها أو طعن فيها أو عاد من تكلم بها فأتدع خارج عن الجماعة زائد عن منهج اهل السنة والجماعة زائد عن سبيل الحق أقول إخواني وهذا اكبر دليل على ان السنه تلقوا هذه العقيده كابر عن كابر قال الشيخ ربيع ابن هادي المتخريج وفقه الله قال وهذا خلاف اهل البدع فانما يتبعون اهواءهم اهل البدع يتبعون اواههم سن اخوان عن عن ادلتهم فيما يذهبون إليه من المظاهرات الدماء والأسفامات وطريبات وعياذ الناس سأل السيارات الجهدية الحارجية التكفيرية عن أدلة فيما يذهبون إليه من قطر وصفت وتكفير الناس سأل هذه الجماعة المحارجة جماعة التشهير عن الأدلة التي بنوا عليها هذه البدعة سألوا هؤلاء عن عين استدلالهم بارك الله فيهم بارك الله فيكم وإن وجدتم لهم أدلة صائعة ستجدون أنهم لم يفهموها في ضوء فهم السلف الصالح بل فهموها في ضوء ما هم عليه من بدعة. قال السقابير وهذا خراب فهم البعض فإنهم يتبعون اهواءهم فإنهم يتبعون أهواؤهم ويعتمدون على عقودهم الفاسده ويدعون أن يعتمدون على لغة العرب أيضا. انا أشاعر بمناسبة اعتمادهم على لغة العرب في تحريفهم لصدف استواء هم يقولون الرحمن عن العشر استوى بما استولى ويقولون نستدل على هذا الفهم لبيت عربي وهو فقد استوى بشر على العراق بلا سيف ولا دم الهراق فاسترى في هذا البيت مع نفكناونا خير هذا البيت ولا كام ثانيا لا يعرض في هذا البيت السمد في أشعار العرب المعتمدة التي يستشهد بها فهم يدونهم يعتمدون على لغة العرب أو قياساته الفاسدة اذا بارك الله فيكم حتى نثبت على هذا الريق إلى أن نلقى الله عز وجل يجب علينا أن نتمسك بما كان عليه الصحابة وأن نتمسك بما جاء به الصحابة المطريحي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتمسك بفهم الصحابة وهو الفهم الصحيح السليم لهذه النصوص نصوص الكتاب والسنة أقول ما تسمعون واصدق الله ولكم ومحاديث الله